قال رحمه الله قوله أني قرأ نافع بكسر الألف على الاستئناف وقرأ الباقون بالفتح على معنى بأني على معنى بأني أو على ما سمعت من التخريج على البدلية أو على الإخبار ما فيه باء موجودة وعلى الانفاء الموجودة نعم بأني بآية بأني هذه الآية هي بأني على تكرار الباء أخلقوا أي أصوروا وأقدر هذا معنى الخلق هنا وليس خلق إيجاد لأن هذا لله سبحانه وتعالى وإنما أصور الله هو الذي يخلق هذا الشيء جل وعلا يجعله خلقا مستويا ويجعله يطير إلى آخر ذلك وأنا أصور وأقدر لأنت تفري ما خلقت وبعض الناس أو بعض القوم يخلق ثم لا يفري الله يخلق ما يقدره جل وعلا ويفري ويمضي ما يقدره سبحانه وتعالى وهذا قيلت في بعض الناس وهي ان يقبل لا جل وعلا لا تفري ما خلقت وبعض القوم يفري ثم ناخذ بعض القوم يخلق ثم لا يفري أي يقدر ثم لا يمضي هذا الذي قدره والشاهد من هذا البيت أن الخلق يأتي بمعنى التصوير والتقدير يأتي معنى التصوير والتقدير أخلق أي أصور وأقدر أخلق أي أقدر هذا الشيء فإن الخلق يطلق ويراد به التقدير كما في هذا البيت لا لأنت تفري ما خلقت أي ما قدرت تمضي لأنت تفري أي تمضي ما خلقت أي ما قدرت يمضي وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يمضي هذا الشيء لا ينضي هذا الأمر. فالخلق يطلق ويراد به ما سمعته. التقدير. قال أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير. هذه آية عظيمة. يخلق من الطين التي هي الجماد هذا ويجعله طائرا يطير في السماء. فهذه آية معظمة. ولا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى لكن أجراها الله على يد هذا النبي تدليلا على نبوته وصدق نبوته وأنه مرسل من عند الله جل وعلا لأنهم يعجزون عن هذاهم ولو وجد عندهم ما وجد مساء فليستطيعون يستطيعونها. طرى أبو جعفر ما اسمه عبد الله أبو جعفر يزيد بن مقاعقاع أحسنتم أبو جعفر يزيد بن مقاعقاع وهو من العشرة وليس من السبعة قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر لكم من الطين كهيئة الطائر وقرأ السبعية كهيئة الطير قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر وها هنا وفي المائدة وها هنا وفي المائدة أي ها هنا وفي المائدة قرأك كهيئة الطائر أبو جعفر في البقرة وفي المائدة هذه الآية ذكرت في المائدة أيضا قرأة أبو جعفر كهيئة الطائر ها هنا وفي المائدة والهيئة الصورة المهيئة من قولهم هيئة الشيء إذا قدرته وأصلحته إذا قدرته وأصلحته هيئة الشيئة إذا قدرته وأصلحته <تصفيق> قال قوله فأنفق فيه أي في الطير هذا على قول في إعادة الضمير فأنفق فيه أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه في الطير وقيل في الطين فأنفق فيه أي في الطين فالضمير يعود على الطين هذا قوم آخر في عودي الضمير أنه يعود على الطين فيقول على هذا التغريل فأنفخ فيه أي فطين فيكون طيرا بإذن الله هذا الطين الذي أنفخ فيه والذي قد سويته وقدرته فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وقيل فأنفخ فيه أي فطير هذا الذي سويته فيكون طيرا بإذن الله وهنا الامام يجعله يعود على الطي على الط على الطير، وغيره يجعله على الطين، فأمفقه في الطين فيكون طيرا ومنهم من قال يعود على المذكور على ذلك الشيء الذي لقِرَ تقدم، فأمفقه فيه أي في ذلك المتقدم في المذكور الذي تقدم، وكلها أقوال صحيحه، أقوال صحيحه سواء كان في الطين أو في المذكور أو في الطير. وأما في المائدة فتنفخ فيها فتكون طيرا فتنفخ فيها بتأنيث الضمير لا بتذكيره وهنا عندنا في البقرة بتذكير الضمير وعود على ما سمعت إما على الطير أو على الطين أو على المذكور المتقدم وأما في المائدة فتنفخ فيها بتأنيث الضمير فيكون عوده على الهيئة فتنفق فيها أي في هذه الهيئة فتكون طيرا بإذن الله فالتأنيث يكون عائدا على الهيئة إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فتنفق فيها فعلى هذا يكون الضمير عودا في هذه الهيئة وقيل يعود على جماعة الطير فتنفق فيها أي في جماعة الطير فتكون طيرا بإذن الله هذا على التأنيف إما على الهيئة أو على الجماعة جماعة الطير وهذا جائز قال رحمه الله فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله قراءة الأكثرين بالجمع فيكون طيرا بإذن الله قراءة الأكثرين بالجمع وقد تقدم فتكون طائرا قراءة الأكثرين بالجمع لأنه خلق طيرا كثيرا هذا على قراءة الأكثرين وهو في الحقيقة اسم جمع وليس بالجمع لأن فعل ليس موزان جمع التكسير مثل صاحب ليس جمعا لصاحب وإنما يجمع صاحب على أصحاب وهكذا أيضا طير ليس جمعا لطائر وإنما يجمع طائر على أطيار, على أطيار وإذا جمع جمع الجمع يقال طيور فطيور جمع الجمع الذي هو طائر هذا يجمع على أطيار فيجمع هذا أطيار على طيور فطيور إنما هو جمع الجمع فعلى هذا طير إنما هو باب تجوز قال جمع إلا ليس بجمع وإنما هو اسم جمع وليس بجمع لطائر لأن فعل ليس من أوزان جمع التكسير مثل صاحب ليس جمع صاحب على الصحيح عندهم وإنما يجمع صاحب على أصحاب ولا يجمع على صحب فصاحب هذا اسم جمع وليس بجمع ومثله طير اسم جمع وليس بجمع لطائر لأن طائرا إنما يجمع على أطياره وإذا أردت جمع الجمع قلت طيور فطيور جمع أطائر جمع هذا قطائر هذا الذي ذكر ابن عطية رحمه الله تعالى وهم يذكرونه في كتب النحو يذكرونه في كتب النحو عند صاحب في على جمع التكسير فيقولون صاحب ليس بجمع لصاحب وإنما يجمع الأصحاب وهكذا أيضا طائر لا يجمع على على طير لا يجمع على طير وإنما يجمع على طياره وإذا أردت جمعا آخر قلت طيور فيكون هذا طيور جمع الجمع هذا الذي اختاره ابن عطية رحمه الله قال فيكون طيرا بإذن الله قراءة الأكثرين بالجمع لأن خلق طيرا كثيرا وقرأ أهل المدينة ويعقوب وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحدها هنا هؤلاء قراءتهم وهي سبعية بعضهم قراءتهم المدينة بعضهم من السبع فيكون طائرا على الواحد ها هنا وفي سورة المائدة ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش وفي سورة المائدة أيضا قرأوا بنفس هذا فيكون طائرا ها هنا وفي سورة المائدة وقراءتهم على أنه خلق نوعا واحدا من الطير وقع قراءة تحمل على هذا يكون خلق نوعا واحدا من الطير الخفاش فقط فالإفراد يكون تفسيرا للجمع تفسيرا للجمع لأنه إنما خلق طائرا واحدا وهو الخفاش فقط فطير في طائر ويدل على ذلك القراءة الأخرى فيكون طائرا بناء على أنه لم يخلق إلى الخفاش فقط هذا ما ذكره بعضهم. قال وغراء المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحدها هنا وفي سورة المائدة ذهب إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا لأن له تديا وأسنانا وهي تحيده نعم عجيب هذا الخفاش عجيب فله تدي وله أسنان وله أذن أيضاً كذاك، ويح وتحيد وتطر، تحيد وهي من الحيوانات الغريبة، فلها الثدي موجود فيها، ولها الأذن موجود فيها، ولها السن أيضاً موجود فيها، وهي تحيد وتطر، تمر بمرحلة الحيد ثم تطر بعد ذلك، فإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير، رفض هذه الفائدة، خص الخفاش لأنه أكمل الطير، أي من حيث الخلقة، فله أذن. وله ثدي وله أسنان وأيضا يحيض ويطهر هذا خلق عجيب في هذا الحيوان وهذا هذا الطير فيكون على القول هذا فيكون طائرا أي الخفاش هذا الذي خلقه عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى وخص هذا الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا قال وإنما وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا معراب خلقا يصحى من الألفية سؤال السؤال أنور تميز طيب هذا يجب نصبه أو يجوز نصبه إذا قلت مثلا أكمل خلق وحذفت المضاف هذا الموجود الطير على الجوازة يعني لو حدث هذا الطير وقل لأنه أكمل خلق يجوز ليش ما يكون أه لأنك ما أحضر وجوب النصب أحسن ذا لأن التمييز ليس من جنس ما قبله ليس من جنس ما قبل اسم التفضيل وإذا كان التمييز ليس من جنس ما قبل اسم التفضيل فيجب نصبه أنت أكثر, أكثر علما من غيرك أنت أكثر أدبا أنت أعظم زهدا ولا يسمح أعظم زهدا. لأن الزهد ما هو أنت فإذا كان التمييز ليس من جنس ما قبل اسم التفضيل فيجب نصبه فإذا كان من جنسه زيد أفضل رجل زيد أفضل رجل أفضل أو أفضل عالم هذا من جنسه أعظم فقيه زيد أعظم فقيه أفضل عالم أفضل رجل فيجب هنا ولا يجوز النص لا يجوز النصب إلا إذا وضيف إلى غيره فهنا ليس من جنس الذي قبل اسم التفضيل فيجب نصبه وضيف اسم التفضيل أو لم يضع قال رحمه الله وإنما خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا لأن له تدياً وأسنانا وذنا أيضا وهي تحيض وتطهر أيضا قال وهب كان يطير دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن عينهم سقط ميتا الله أعلم وهب أخباري الله أعلم يقول وهب هذا الخفاش أو هذا الطير الذي يخلق عيسى بإذن الله كان يطير دام الناس ينظرون إليه فهو يطير وينظرون إلى طائر فإذا غاب عنهم سقط ميتا إذا غاب عنهم سقط ميتا الله أعلم قال وهب أو قال وهب كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق ولا شك هذا بإذن الله سبحانه فهو خلق الله جل وعلا يستطيع عيسى عليه الصلاة والسلام أن يخلق شيئا قال لي تميز فعل الخلق من فعل الخالق وليعلم وليعلم أن الكمال لله عز وجل وهذا لأنه على يد عيسى مخلوق عيسى وما خلق أيضا مخلوق فإنه لم يكن كخلق الله الحب سبحانه وتعالى فلذالك يطير ما دام ينظرون إلي ثم يسقط ميتا قال وهب معللا هذا الشيء قال ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق وليعلم أن الكمال لله جل وعلا قال قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وهاتان آيتان عظيمتان في هذه العاهات التي لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى ولا سيما الكمه الأكمه لا يبرأ البتة إلا بإذن الله جل وعلا وأما الأبرص فهو إلى الآن لم يجد له علاجا يعالجون البرص به والبرص داء معلوم عند الناس داء معلوم عند الناس بياض يظهر في الجلد نسى الله العافية والسلام وعلاجه صعب جدا يعسر علاجه إلى الآن وهو بياض يظهر في الجلد صعب العلاج وأما الأكمه ففي خلاف كما سيأتي قال وأبرئ الأكمه والأبرصة أي أشفيه أشفيهما أشفيهما ووصححهما أشفيهما أما أشفيهما أقتلهم أشفيهما ووصححهما واختلفوا في الأكمة قال ابن عباس وقتادة هو الذي ولد أعمى وقال الحسن والصدي هو الأعمى سواء كان ولد أو عمي بعد والأعمى سواء ولد أعمى أو عمي بعد ذلك فقال له أكما وهذا الذي يظهر الله أعلم هو من ولد أعمى أو عمية بعد ذلك عمية بعد ذلك فالإمام ابن باز عمية أم ولد أعمى نعم طرع عليه العمى أظن في السابعة من سنة أو أكثر من ذلك قليلا على ما هو في ذهني أنه طرع عليه العمى ولم يولد أعمى رحمه الله وصار إماما في سن صغير طرع عليه العمى صار إماماً فتح الله عليه بالعلوم وهكذا قتادة إمام رحمه الله قتادة إمام ولد أكمه وهو إمام من أهل الحديث وحافظ من حفاظ الحديث فضل الله يتيه من يشاء هذا عوض في الدنيا وأما العوض في الآخرة فهو أعظم الجنة من حبيبته حبيبتيه عوطه أو عوضته منهم الجنة هكذا يقول سبحانه وتعالى كما في الحديث عوضته منهم الجنة هذا عرض عظيم خلف عظيم عليه وفي الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى إن كان هذا صالحا الأكمة يخلف الله عليه خيرا كثيرا يخلف الله عليه خيرا كثيرا في الدنيا كثير من أهل العلم المعاصرين في زمننا هذا يعني من الذين تولوا الفتوى وصار يلقب بالمفت العام في بلاد نجد من هذا الباب محمد بن إبراهيم رحمه الله الإمام ابن باز الآن آل الشيخ كلهم من هذا الباب كلهم من هذا الباب رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء منهم من هذا الباب احتتح الله عليه في العلوم صار المفت العام خلنا مع درسنا. قال رحمه الله أشفي أي أشفيهما وصححهما واختلفوا في الأكمة. قال ابن عباس وقتادة هو الذي ولد أعمى. وقال الحسن والسدي هو الأعمى. وقال عكرمة هو الأعشى. والأعشى الذي يبصر ليلا لا نهارا الذي لا يبصر في النهار. يبصر في النهار ولا يفسر في الليل. يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل هذا أعشى تجد في الليل مسكين أعمشه أعمش نعم وظهن نفسه الظهر قال وهو الأعمش ونعمش من هذا الباب المحدث رحمه الله لقيم بهذا لأنه عند هذا الداء المرض وقال عكرمة هو الأعمش قال مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل أي الأكمة هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل هذا قول مجاهد رحمه الله قال عكري ما الأعمش فعر في عينيه ضعف في أما مجاهد يقول لأن هو الذي لا يبصر ليلا ويبصر بالنهار فقط والمشهور هو الأول المشهور الأول والثاني أن الأكمة هو الذي ولد أعمى أو الأكمه هو الأعمى مطلقا ولد أو طرى عليه العمى هذا هو المشهور قال قوله والأبرص والأبرص ما هو البرص هذا نعم بياض يظهر في الجلد هذا هو البرص وهو معروف عند الناس بياض شديد يظهر في الجلد. قال قوله والأبرص أي الذي به وضح وإنما خص أو إنما خصها ديني لأنهم داءاني عياءاني هي عياء الناس عياء الأطباء عياء الأطباء لأنهم داءاني عي إيش عنده عياني هاكا عندنا عياءاني هكذا ما هو مضاعف عندنا لأنهم داءاني عي عياءاني هكذا نخفف وحتى ننظر كيف ضبطناه لأنهما داءان عياءان وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب وهكذا يا إخوان لما كان في زمن موسى الغالب السحر جاء الله سبحانه وتعالى أو أيد الله موسى بما هو أعظم من هذا السحر الذي هم يتعاملون به في زمنهم ولما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام البلاغة والفصاحة الشديدة عند العرب أيد الله نبيهم القرآن وهي معجزة عظيمة فيها من بلغة ما عجزت هؤلاء الكافرين فاعلموا ما هو من عند من عند البشر هذا هذا يفوق بلغتنا التي عندنا وكل زمن بحسبه يؤيد الله فيه نبيه المرسل فيه فأيد الله عيسى لما كان الطب عندهم عجيب جدا أيدوه بأشياء خارقة خرجت عن طبهم هذا فاعلموا أن هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى لأن طبهم يعجز في إبراء أقمه الأبرص هذا ما هو إليهم وكذلك إحياء الموت وهكذا لما كان في زمن موسى السحر منتشر جدا في زمن فرعون أيض الله سبحانه وتعالى موسى بهذا الأمر العجيب الذي هو ليس بسحر كما أدرك ذلك أليك السحر فآمنوا ولما كان في زمن نبينا البلاغ أو الفصاحة منتشر في قريش في العرب أيده أي الله بالقرآن وهو معجزة عظيمة وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب ويكون الطب يصرح الغالب الطب وكان طب الغالب لكن نبقى على الأصل وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب فأراه من معجزة من جنس ذلك قال وهب وربما اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفا هذا وهب غريب ده يأتي بشيء غريب ونسين ألف عالجهم في لحظة لا إله الله هذا على ثبوت هذا وإلا الله علم به أخباري كما سمعتم ألهم الناس أمراضهم كثيرة البدنية الجندية والقلبية أمراضهم كثيرة وأعظم أمراضهم والأمراض القلبية والناس سراع على... على جنفسهم يحبون إذا وجدوا طبيبا تعالجون عنده فإنهم سراع إليه وعيسى ليس بطبيب. عيسى مؤيد من الله ليس هذا طب وإنما هذا معجزة معجزة من الله سبحانه وتعالى أظهرها على يد عيسى عليه السلام ما يقال أنه طبيب هذه معجزة وهم باب الطب هذا هذا باب عجاز لهؤلاء الذين كانوا يتبجحون بطبهم قال وهب الرب اجتمع عند عيسى عليه السلام من المرضى في اليوم الواحد خمسون ألفا من أطاق منهم أن يبلغه بل من أطاقه منهم، من أطاقه منهم أن يبلغه بلقه، ومن لم يطب مشى إليه عيسى، ومن لم يطب، ومن لم يطب مشى إليه عيسى، لأنه من أطاقه سيكون يطب، ومن لم يطب مشى إليه عيسى عليه السلام وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان، ما أحسن هذا الشرط، وهذا الذي ينبغي للشخص. والداعي إلى الله إن اشترق يشترق الإيمان والصلاح سأفعل لك كذا بشرق السقيم استقيم على دين الله سبحانه وتعالى تترك هذه المعاصي تترك هذه المعاصي وهكذا الغلام الذي تعلمون قصته فإنه كان يشترق الإيمان سأفعل لك كذا لكن هذا هو الذي فعل الله جل وعلا فتؤمن به تؤمن به فهذا شرط حسن وهو شرط من دين الله سأصنع لك كذا أيها المعاصي لكن بغير أنك تستقيم وتترك الدخان، تترك القاد تترك كذا تشترط عليه شرط الخير والصلاح وهذا شرط في صالحه هذا شرط في صالحه وكان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان فهذا شرط من شروط دين الله جل وعلا وأن تصنع هذا أيها الداعين تشترط مثل هذا الشرط لا بأس به وهو شرط في, في صالح المدعو هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قرأناه فعيسى كفينه يأتون إليه ومن لم يطر مشى إليه عيسى الذي ما يعني يأتي عيسى مشى إليه هذا من كرمه ومن باب الدعوة من كرمه ومن باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يستغل هذا الأمر يستغل هذا الشيء الذي أيده الله سبحانه وتعالى به فعلى الشخص يستغل قدراته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن كان مهندسا يستغل هذا في إلى الله جل وعلا وإن كان طبيبا يستغل هذا في الدعوة إلى الله وإن كان عالما وهو أعظمهم منة يستغل هذا في في الدعوة إلى الله جل وعلا فالحاصل أن الشخص يستغل هذه المواهب وهذه القدرات التي مكنه الله سبحانه وتعالى منها في الدعوة ما نريد شيئ منهم وهذه دعوة الأنبياء ما يريدون لا جزاء ولا شكور وإنما يدعونهم لي نهاد الغا نهاد الغاين عظيمة شرط الإيمان.